قال الإمام المسلم رحمه الله حدثنا سعيد حدثنا ليسوء ابن سعد وعدين عايزين الإمام مسلم ما يجيبش الأسماء دي عشان الواحد بيتعب والآئمة دول إمام أهل مصر آه أيها الليسيون كنوا ليوسا في الحروب ليوسا في العلم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 قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهم عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ما له ونفسه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 إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق عرف أنه الحق بإيه ها؟ أولا بالدليل الدليل الشرعي لأنه قال إلا إيه بحقه أو بحقها فده دليل محتمل ولما ينشرح صدر يعني العالم او الاعلم الاتقى وكذا فيبقى ده دليل للترجيح سيدنا عمر طبعا مش مش لعبه برده في حكايه الفرقان دي اسمه الفاروق انما سيدنا ابو بكر برده يعني ده ده فاروق وسيدنا أبو بكر فاروق برضو بس سيدنا أبو بكر يعني, يعني هو فيه الأوصاف كلها فمن سنهوش الفاروق مش إلا إنه مش فاروق أو إنه عمر أفرق منه لا لأن سيدنا أبو بكر خد اللفظ اللي يشمل كل المقامات وهو الصدق كمال الصدق كمال المقامات كلها مش خدنا الزمان من الحكاية دي لما قرنا الأربعين النوية قلنا الصدق لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه إلى الصدق فالصدق كمال المقامات فهو الصديق فخلاص هو عنده المقامات كلها مش الحالات الأحوال المقامات المقامات يعني إيه الحالة الغالبة يعني لا يمكن أن تكون دائمة إنما الغالبة الا غالب على احواله على طول كل الايه الاعمال الصالحه ولا الاحوال الصالحه على حاله رضي الله عنه فسيدنا عمر اعرف ان سيدنا ابو بكر اعلى منه فلما انشرح صدره لامر معين اطمئن سيدنا, سيدنا عمر الى ان هو ده الخط خلاص وطبعا ربنا يعني جعل الثواب كله لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل عمل الأمة في ميزانه وسيدنا أبو بكر معظم ثواب الأمة في ميزانه لأنه أول من أسلم وأسلم على أديه أول من أسلم ومن أسلم بعد هذا يأما أسلم من طريقه ومن طريق اللي أسلمه على أديه يأما عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بمعونة سيدنا أبو بكر يعني ديه نصيب برضه فالتصور والله أعلم أن سيدنا أبو بكر يأخذ ثواب في كل واحد في الأمة من كل واحد في الأمة يأخذ ثواب زي ما النبي بياخد ثوابه برضو سيدنا أبو بكر زائد إنه ورد الأمة إلى الإسلام بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد زي ما أنتم عارفين فارتدت العرب قاطبة ولذلك قالوا لو لا أبو بكر بعبد الله في الأرض كان الصحابة فنوا وخلاص والأمور فربنا طبعا سبحانه وتعالى أراد بقاء الدين والإسلام اليوم من القيامة وجعل السبب فيه بعد النبي بعد وفاة النبي سيدنا أبو بكر صلى الله عن نبيه فطبعا سيدنا عمر يعني ما يقول ليلة من أبي بكر بآله عمر ما يبقاش غلطان أول بعدين طبعا لعله يعني من تربية ربنا لسيدنا عمر ان جعله يخالف أبو بكر في المواقف اللي هي اللي يعني المواقف الأساسية قوي والصعبة قوي في يوم الوفاة وفي حرب المرتدين يعني خالفه في أولا يعني طبعا بعد كده وفق يعنى على شان يظهر فضل سيدنا ابو بكر على جميع الامه حتى عمر وحدثنا ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واحمد بن عيسى قال انا اشتهيت الفتنه مشيت اه هو كده مجرد انهم لما أولا يعني هم قسمين قسم جحد الوجوب وقسم تهني ملع الزكاة عموما المشهد فيقاتل برض يعني سواء ده أو ده يقاتله الإيمان من قال هي واجبة ولن أدفعها يقاتل برض ده رقمي نور ها ده توخين نور ما توخض من نور ان امكن ولكن دي مجموعه فتقاها تقاتل. يعني مجموعه ممتنعه في قبيلة وفي مكان فانه يحمل يحمل عليها ولو بالقتال اذا كان الفرد خلاص هياخدوها بال... وقد يقاتل والفرد ممكن يطلع سلاحه ويضرب اه في حاجه ثانيه الإمام طبعا له أن يقاتل كل من منع واجبا ولكن مقتلت المجموعة يعني في الشعائر الظاهرة يعني ترك الشعائر الظاهرة نحو هذا والبغي وكذلك يبقى طبعا الظاهره اللي هو يعني يظهر انه لم يفعل لان الذكاء كان بيجمعها للامام فلو امتنع من اعطائها يبقى خلاص اتضح انه متمنع وحدثنا ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى واحمد ابن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهبن ليه هنا يعني وضح انه احمد ابن عيسى قال حدثنا والرويان الثاني قالوا اخبرنا ايه الفرق يعني حدثنا حدثنا تصريح بالمشافة إنما أخبرنا ممكن تحتمل أمور أخرى ممكن تحتمل التحديث أو أمور أخرى من التحمل طرق التحمل طرق الأداء يعني وهم تحملوها قال أخبرني يعني ابن وهبن قال أخبرني يونسو عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب المسيب اسم فاعل واسمه والله أعلم بالفتح المسيب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره عندك طيب إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم من ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله <تصفيق> حدثنا أحمد بن عبده بن عبده الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراء وردي الدراء وردي يعني الدراء وردية عن العلاء تحويل وحدثنا أميته ابن بستام واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن عقوب عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عندي بقى كلام ممسوح ابن المسيب ها عن ابي هريرة تحويل وحدثني ابو بكر ابن ابي شايبات حدثني وكيع تحويل وحدثني محمد ابن ايه بقى ابن المثنة حدثنا ولا إيه حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر حدثنا أبو غسانة المسمعي مالك بن عبد الواحد حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة أو يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وحدثنا سويد بن سعيد وابن عمر قال حدثنا مر مروان يعني الفزارية عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر تحويل وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمع الله جنس الأمل غير المسألة دي دي. مسألة جنس الأمل غير المسألة دي في الكفر والإسلام وهنا في المقاتلة الشعائر الظاهرة يقاتل عليها الناس إنما واحد ترك الصيام عن قتله واحد ترك الحج لا يقاتل نحتاج بحث بقى ونبحث بكل واحد في الأمة إنما الزكاة الظاهرة تدفعها لأن الأموال الظاهرة استمار والمتاع ده حق المال يؤخذ منه أو تركوا الأذان تركوا الإقامة تركوا شعيرة ظاهرة ما المسألة جنس العمل بقى؟ قريتها فين جنس العمل دي؟ ها؟ بينسي العمل ايه؟ ما الهدي يعني ايه؟ لو حصل ايه بقى ايه؟ لا يعملش هاي حاجة يحصل له ايه؟ فين القتال هنا مش فاهم؟ عصمة المال والدماء دي انه يقاتل ولا ما يقاتلش؟ مالها ومسلم ولا كف ما هو ده بيقتلهم هم مسلمين قال كفار سيدنا ابو بكر قتل المسلمين مش قتل الكفار بس قتل الكفار وقتل المسلمين ايضا اللي يمنع الزكاه كافر جاهر بالفطر في رمضان يعذب اذا كان قال انا مش صاوم او الصوم مش واجب الامور تختلف لا الصيام مش واجب بيبقى عليه الحجه ويبقى هنا بقى ايه انكر معلوم من الدين بالضروره انما لو قال ايوه انا قاسم واجاهر بالفطر يعذب نعم ما. التحويل لما يجي عن دور معين من ابتداء ما بود أول في طريقين لحديد التحويل في السمج تحويل في السمج